قلت أنت ما تنجبين وأنت كذا ونحن ما نبقى مع بعض مع أن بيننا محبه ومرتاحون لبعض يقول يقول انفجرت عليها وقلت ما ما نبقى مع بعض أنت تمشين في طريقك وانا في طريقي وأصبحت نفسيتي متعبة جدا في ذاك اليوم وخرجت من البيت لاصلي الجمعة وزوجتي في البيت تبكي من المصيبة التي ألمت تنتظر أنني آتي بعد صلاة الجمعة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 وكنت في تلك الخطبة جمعت آيات وأحاديث في فضل الاستغفار ومكانته وآثاره على العدل في الدنيا والآخرة جمعتها وعرضتها في تلك الخطبة يعني لم أتي بشيء جديد وإنما مثل هذه الآيات عرضتها مثل ما يعرضها أي خطيب في يقول فاستمعت للآيات وكل الشيء الذي كان في نفسي والانفعالات التي نسيق كلها انتهت وخرجت من باب المسجد وأنا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله مسيتنا استغفر ثم دخلت على زوجي في البيت وقلت لها ونفسي طيبة مرتاحة قلت لها لن نفترق بإذن الله اطمئني لن نفترق لكن استغفر الله أكثر من الاستغفار ولخص لها موضوع الخطبة يقول وأنا الآن جئت ابشرك أن زوجتي حامل جئت الآن أبشرك أن زوجتي حامل فهذه يعني من قصة, قصة, قصة من قصص كثير تمر على الناس فينبغي على الإنسان في أي أمر وأي مصيبة تواجهه من فقر من عوز من دين من عقم من إلى آخر أن يستقبل الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم